ب س م ا ل ل ه ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م عما ب ت س ي للعلوم و ا ل ذ ي فيه هم مختلفون ل ك ا س ي ع ل م و ن ثم كلا ل س ي ع م و ن ألن س ج ع ل ا ل أ ر ض م ن ا ا و ل ج ب ا ل أوتادا و خ ل ق ن ا أزواجا ك م و ج ع ل ن ن ا و م ك م س ب ا ت ا و ج ع ل ن ا الليل ا ب س ا و ج ع ل ن ا ا ل ن ه ا ر م ع ا ش ا و ب ن ل ن ا فوقكم س ب ن ى و موسوعه ر ا ا ج النابلسي و ز ل ل ع ا و م ا ل ا وجنات ا ل ف ا ف ا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 لا ي س موسوعه ع النابلسي للعلوم الاسلاميه اسماء ا ل وما ن ه الحسنى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 ا خ ر ن ا ك م عذابا قريبا يوم ينظر, يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني, الكافر يا ليتني كنت ترابا